وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في ثم أما بعد إخوة الكرام أقول انتهينا إلى مرسل الصحابي أو المرسل عندما قال ومرسل منه صحابي فقط المرسل لغه من أرسل بمعنى أطلق في فصلناه في مسألة التبليس والمعنى صحيح هو ما اضافه التابعي سواء الكبير أو الصغير على الخلاف الذي بيناه في الكلام على التبليس المرسل هو ما اضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول هو الذي سقط منه الصحابي والأول أن نقول ما سقط منه طبقة من طبقات الصحابة يعني ليس من الصحابة نقول هذه الطبقة تكون لابد أن تكون طبقة الصحابة لماذا؟ لأننا لو تأكدنا أن الصحابي قد سقط فإن هذا الاسناد يكون يكون ضعيفا جدا صحيح الصحابي سقط لأن صح... أحسنتم لأن الصحابة كلهم عدول فسواء أبهما الصحابي سقط الصحابي لو تأكدنا أن الذي سقط من طبقات الرواة هو الصاحب فإننا نقول الصحابة كلهم أن يدوروا صحيح لكن ما الذي جعل الناس يقولون بضعف المرسل لأن هناك احتمالات يحتمل أن يكون الذي سقط هو الصحابي أو يحتمل أن يكون الذي سقط التابعي صحيح Umbrella فلما نجم الاحتمال والأصل في الرواية التسهيل واليسف الأصل في الرواية الحيطة والتشديد فإذا كان الأصل في الرواية الحيطة والتشديد فعلينا أن نقول بأن الضعف يلوح من الأفق في الارساء يبقى أن المرسل هوما سقط منه طبقة من طبقات الصحاب أو ما أضافه التابعي عشان يكون التعريف محدود ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كمالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كمالك عن الزهر عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن نافع من طبقات التابعين والزهر أيضا من طبقات التابعين فأضاف ورفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يبين لنا الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كأن تقول مثلا عن الأعمش عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عينا عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرسل لما مرسل؟ لأن طبقة الصحابي يعني ما وردت سقط هنا الوسط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثال ذلك ما رواه أبو داود في عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. و ايضا ممكن ان نمثل له بروايه مالك النافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم المرسل بينا بالتفصيل في كتاب التدريس كم قول خمسه اخوال على ما اصدق خمسه اخوال نعم أنا الان طالما هي بايجاز عشان ننتهي الصحيح الراجح بضعف المرسل ضعف الحديث المرسل هو ضعيف هذا الراجح الصحيح لما لاننا لا نعلم الذي سقط هو صحبي امتي الريه فالانقطاع أو السقوط طبقا من طبقات الإسناد تدل على ضعف الإسناد لأننا اشترطنا شروطا خمسة قلنا لا قلنا الحديث الصحيح هي شروط خمسة من هذه الشروط الخمسة الاتصال ولذلك نحن اصلا سنبين من شرط واحد فيه أكثر من نوع ضد الاتصال الانقطاع أو الاسقاط والانقطاع والإسقاط هيدخل فيه الإرسال والإعضال والتعليق وهيدخل فيه أيضا الإرسال ونحن بصدد الإرسال فالإرسال ضعف ليش لاختلال شرط من شروط الحديث الصحيح الإرسال ضعف لأنه اختلا به بهذا الحديث اختلا شرط من شروط الحديث الصحيح وهو عدم اتصال السند انتقل الراوي إلى الكلام على الغريب والغريب هذا نرجئه تذكروني به حتى تكون السلسلة كلها متفقة وهي مسألة الانقطاع أو الإسقاط أو نول شرط اختلا شرط الصحيح وشرط الاتصال كلام بعد الإرسال على الانقطاع الانقطاع المنقطع الحديث المنقطع. في فرق بين المنقطع والمقطوع في أحد يأتيني بالفرق فرق بين المنقطع والمقطوع اليوم نحن بصدد الكلام على شرط من شروط الصحة وهو الاتصال نقول إذا اختل شرط الاتصال فإن الحديث يضعف واختلال شرط الاتصال يعني في انقطاع أو في إسقاط ويدخل كما قلت الإرسال والمعلق والمعضل والمنقطع تكلمنا عن المرسل وأن المرسل ضعيف اليوم إن شاء الله أو بعد المرسل نتكلم عن المنقطع وهناك فارق بين المنقطع والمقطوع وقد بينا ذلك في الدروس السابقة ولا ما بيناه فرق بين المنقطع والمقطوع احنا درسناه ولا ما درسناه درسناه الحمد لله طيب ما فيش شرح غير اللي جابه صاحب التخريج المقطوع هو ما جاء متاكد طيب احسنت المقطوع انا كنت اريد اصطلاح ثاني فرق بين المقطوع والمنقطع بالاختصاص مين بقى هذا وهذا أحسنت أولاً لأفرد أفوك يا, يا عبد الرحمن جمعنا مين المخدين نعم نعم المقطوع من صفات المد والمنقطع من صفات الإسناد كيف تمر عليكم المقطوع من صفات المد والمنقطع من صفات الإسناد المنقطع لغة اسم فعل من انقطاع وهو ضد المتصل استلاحاً هو ما سقط من أثناء السند رون واحد وإن كان أكثر من طبقة المهم أنه يسقط في كل طبقة رون واحد فالمنقطع هو ما سقط راو واحد اثناء السند ايضا المنقطع له شروط حتى اقول هذا السند منقطع الشرط الاول الشرط الاول سقوط راوي من الروايه لا اكثر يبقى الشرط الاول يبقى لو سقط اكثر من راوي لا يكون منقطع يبقى الشرط الاول سقوط راوي من الروايه الشرط الثاني الا يكون من اخر السند الشرط الثالث الا يكون من اول للسند يبقى ثلاثه شروط حتى اصف هذا الاسناد بانه يش اسناد منقطع حتى يوصف بانه منقطع له ثلاثة شروط الشرط الاول سقوط راون واحد في اثناء السند حتى لو كل طبقه المهم راون واحد لا اكثر الشرط الاول الشرط الثاني الا يكون الساقط من اخر السند الشرط الثالث الا يكون الساقط من اول السند لما لان الساقط لو كان من اخر السند سيكون معلقا معلق في اخر السند طيب واول السند مرسل بس صحيح في أول السنة مرسل وآخر السنة طب والله أول السنة مرسل وآخر السنة معلق بس صحيح يا أخي الصدق لو نظرنا عند النبي صلى الله عليه يبقى أول السنة هو يبقى ذا المرسل صح لو نظرنا من عند البخاري يبدأ آخر سنة فهمتم؟ فمش كيف المسائل يبقى شرط الأول أن لا يكون من آخر السنة حتى لا يكون مرسل ولا من اول السنة شرط الثالث حتى لا يكون معلق حكم الحديث المنقطع حديث ضعيف لماذا حديث ضعيف؟ مع ان الساقط يمكن أن يكون ثقة سبت يكون من الفحول من الجبال الحفاظ لكن لما نجم احتمال أن يكون ثقة سبتا ونجم احتمال أن يكون ضعيفا نجم احتمال أن يكون مجهولا نجم احتمال أن يكون يعني يهم أو يخطئ كثيرا أو نقول مطروق قلنا الحديث هنا طالما اعتورته الاحتمالات فإن الأصل في الرواية الحيطه فنقول بضعف الحديث حتى أتبين لنا السقط الحديث المنقطع حديث ضعيف مثال ذلك مثلا أن يروي مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون منقطع ها يكون منقطع نعم يكون منقطع احسنت او روايت ها نشوف الموافقه والمخالفه حسام قال هو منقطع ده يا صح قلت منقطع انت نشوف الموافقه والمخالفه وبعدين ارجع اليك ولو أتيت بها سنقبل راسك نعم <تصفيق> يعني هو أنت مخالف له مع أن الرجل من جيهتك كما يقولون لقل فاضل حسام يقول منقطع يصح أن يكون منقطعا أبا معاذ قال لا هو مرسل وليس منقطعا الآن إحنا نشوف بقى المسألة دي تفصيل عند حسام عشان يدافع عن نفسك دافع عن نفسك كله خلفك عمرو يعني بيحيي لك المسألة كل مرسل منقطع وليس كل منقطع مرسل ده كلام جيد جدا فسروا أيضا أحسنت ده كلام جيد جدا وهذا التفصيل طبعا نقول ان بعض العلماء يرى الانقطاع او الارسال هو مطلق الانقطاع مطلق السقط يسمى ارساله حتى لو كان من اثماء السند ف... لكن احنا صاله الان عشان المبتدئين بنحاول نركز معهم على التمييز بين التعريفات فابو معاذ صحيح كلامه وايضا حسام صحيح عند اهل التفصيل فقط لما عند المبتدئين ونحن الان من المبتدئين فلا نقول بهذا نقول بأن المنقطع ما كان في أثناء السند ما كان في أثناء السند مثل ذلك يعني افرض أن البخاري يروي عن مالك البخاري عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هل السند ده سند متصل أم سند منقطع خطيب الشربيني كان من الفحولة بمكان في مسألة الفقه لكن انظر في كتاب مغني المحتاج ضرر في الفقه هو يشرح المنهاج للنووي لكن عندما تنظر في الباطن وهو يحتج للمسائل التي تتكلم عنها الأحاديث الغففة والثمينه حتى أنه في بعض الحين كان قول شيخه ممكن يجعله حديث فذا شديد لا ينفع ونقول الفقيه من غير حديث ضعيف والله ولو بلغ شأو الفقه فهو ضعيف إنه في النهاية كل ما يبني لك أصول وفروع وعنده الضعف في الحديث سياتي بإيش الحجة كلها حجة فتهدم له كل ما بناه مفهوم؟ مش سعيد نمت ولا أريد النوم. لم يعاصره الدليل نفس إجابة من سبقه سأقول قصة التي تفتح لكم الباب الرجل كان سكيراً عربيداً يشرب الخمر كثيراً وفي ذات مرة كان مخموراً فرأى كوكبه عظيمة هذه الكوكبة شباب يطوفون حول الحمار وليس الحمار فوقه من فوق الحمار هذا يأخذ بيدي يقبلها وهذا يأخذ بخطام الحمار او الناقة والرجل يلتفون حوله ويبجلونه تبجيلا عظيما وكان مخمورا فنظر عليه نظرة إعجاب فسأل من حوله قال من هذا قالوا هذا شعبة قال شعبة من شعبة فلم يعرفوا كيف يجيبون فذهب اليه فقال من أنت قال شعبة قال وما شعبة يعني الرجل مخمور الآن تخيله قال وما شعبة قال محدث قال بما تحدث قال أحدث عن رسول الله قال حدثني قال نحي نفسك عني قال والله لا اتركك حتى تحدثني قال لا والله لا أحدثك فاشهر سيفا قال تحدثني أو أعلونك بالسيف فنزل عن راحلته فقال نعم حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت فسقط السيف منه وبكى وذهب فاغتسل فتاب إلى الله توبة النصوح، فكان زاهدا شو حديث واحد ماذا انطلبة الأحوال بحديث اللهم لين قلوبنا الصماء هذه يا رب فحديث واحد راح اختسل ثم بعد ذلك تاب إلى الله توبة النصوح، فكان زاهدا عابدا وكان من أحفظ الناس وأروى الناس نقط كان أروى الناس عن مين هذا هو كان أروى الناس الموطأ وهو محمد بن مسلمة بن القعنبي من كان اروى الناس عن مالك ولذلك البخاري اخذ عنه الموطا اخذ عنه احاديث مالك اخذ عنه احاديث مالك يعني هو يروي عنه بواسطه اخذ من محمد بن مسلمه واخذ نعم اخذ منه واخذ من عبد الله بن يوسف ايضا التنسي فاخذ من القعنبي اخذ منه احاديث مالك فكانت الوسيطه بينه وبين مالك هو القعنبي ولو اخذوا عن طريق احمد لكان بينه وبين مالك اثنين احسنت لان احمد ايضا ما عاصر مالك أخذ قال وقد كفان الله عيينة بما فاتنا من مالك فالصحيح هنا أن هذا الحديث إذا كان لكنه مش موجود في الصحيح الحمد لله هذا السند يحكم عليه بإيش بالانقطاع لا يكون منقطع معلق يكون منقطع معلق إذا صح التعبير لماذا؟ لأنه من أول السند أيضا نقول بمثال في المنقطع مثلا يروي مالك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقول مثلا يروي القعنبي القعنبي عن مالك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا منقطع لماذا منقطع لان اثناء السند ها سقط راوي القعنبي عن شيخه المباشر مالك مالك شيخ المباشر في هذا الحديث بينه وبين ابن عمر هو نافع اسقطه لعله ما فعن مالك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا السند سند فيه انقطاع لسقوط راوي اثناء السند الحديث أو الأسنان المنقطع يبقى لنا المعضل وبعد المعضل المعلق المعضل الإعضال مأخوذ من أعذاله أي أعياء وهو الشيء المعجوز عنه كالدواء الذي أعذل الأطباء كمثال دواء الإذ في قبل ذلك يعني الآن في دواء ظهرت إصطلاحا ما سقط من أثناء سنه اثنان فأكثر بشرط على التوالي ما سقطة من الاسناد اسنان من الرواة بشرط على التوالي. ي هنا في شروط الشرط الاول حتى يكون الاسنادễ معضلا أن يسقط راويان بالتتابع على التوالي طبقه بعد طبقه سقوط الراويان بالتتابع يعني على التوالي ده شرط الاول شرط الثاني شرط الاول سقوط رويان شرط الثاني أن يكون على التتابع أن يكون السقوط على التتابع لأنه لو سقط طبق الأولى سقط راوي والطبقة الثالثة سقط راوي الطبقه الرابعة أو الخامسه سقط راوي سقط كثير هو أكثر من اثنين لكن هذا السقط غير متتالي فلما كان غير متتابع أو غير متتالي فنقول هو ليس بإيش ليس بمعضل المعضل لابد من التتابع مثال ذلك أن يروي مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكون معلق أيضا معضل وإيش ومعلق بس هو معضل على ا�ساس سقوط الروين لكن عشان يكون التمثيل صحيح القعنبي عن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم القعنبي عن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما لان بين مالك والنبي صلى الله عليه وسلم في اثنين ممكن يكون عن الزور عن أنس صح ولا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم الزهور يكون القعنبي عن مالك المفروض يكون شيخ المباشر الزهري وأنس شيخ مباشر لمن الزور صحيح ولا لا الزهور يحدث عن أنس ام لا والأفاضل والله هذه السلسلة تكلمنا عنها طب ليس تكلمنا عنها ولا ما تكلمنا أجب الحمد لله يعني سبق الإخوة سمعوا هذه السلسلة صحيح نعم الزهر يحدث هو شيخ مباشر له أنس أنس عمر كثيرا ليس آخر الصحابة موتة لكن هو من آخر الصحابة موتة وقد ذكرت لكم أن بعض من الصحابة صلوا بالناس قيام الليل وهو بعد ما بلغ المئة وعشرين من ذكرت اثنين أنا صح ولا لا أنا ذكرت اثنين لا غير أنس كان من المعمرين سويد بن غفل أحسنت الله يفتح عليك فوق. لا يفض فوق صلى بالناس بلغ المئة عشرين بعد بعدما صلى بالناس مات بعدما صلى بالناس مات الغرض المقصود أنس من المعمرين والزهري كان يحدث عنه إذا أنس يحدث عنه الزهري مباشرة فيكون القطع عمالك عن مالك عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم دي طبقتين سقط طبقتان وايضا القانبي عن مالك عليه السلام ممكن طبقة نافع ثم طبقه ابن عمر فيسمى معضلا لسقوط راويين على التوالي وعلى التتابع حكم طبعا الحديث المنقطع حكم الحديث كل دي كل المذكورات حكم السنة فيها يكون ضعب لما لاختلال شرط من شروط الصحة وهو اتصال الاسناد بعد ذلك ننتهي إلى المعلق الحديث المعلق الحديث المعلق هو الحديث الذي ساقط منه راوٍ في أول السنة في أصل السنة سقط منه لا بلش في أصل السنة لأن أصل السنة ممكن يصح انتقال عند الصحابي وصح الخلاف عند المصنف في أول السنة يبقى المعلق سقوط راوٍ من الرواة في أول السنة يبقى إذن الشرط الوحيد ليكون السند معلقا هو سقوط الروي من أول السنة كان يروي مثلا أحمد أحمد عن مالك عن نافع عن ابن عمر كان يروي أحمد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أحمد مالك ليس شيخا مبشرا لهم أحمد يروي عن مالك بواسطة الشافعي أو بواسطة ابن عينا لكن ابن عينا لا يروي عن مالك يقول النووي اغتنا ابن عينا عن مالك فأحمد لو روى عن مالك لابد أن يكون في بينه وبين مالك وصيته وكان الشافعي وقلنا أن فيه 13 حديث ثلاثة حديث في المسند بهذه السلسلة السلسلة الذهب أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا كرواية البخاري عن نافع ابن عمر البخاري كثيرا ما ترى يقول قال رسول الله أو يقول قال ابن عباس ولا يأتي بالسنة أو لا يأتي بالشيخ المباشر يقول قال مالك فإذا قال قال مالك فقد أسقط أجيبه بقى. فقد أسقط القانبي يبقى هذا يسمى منقطعا يسمى معضلا فهذا الاعضال من البخاري ها يسمى إيش؟ سمى معلقا لما لأن السقط من أول السند وسقط الطبقة واحدة لو كان راويين على التوالي يبقى معلق معظم مفهوم؟ يبقى اذا هذا يعتبر منقطع معلق لكن الصحيح عشان نفرق بين التعريف نقول هذا معلق فتعليق السند هو أن يسقط الراوي الأول لأنه كأن السند معلق هكذا فيسقط الراوي الأول ينفلت التعليق فهذا التعليق إذا قلنا بأنه معلق فحكمه الصحة لما لأن المصنف الضعف لما؟ اختلا شرط من شروط الصحيح. إذا تعرفنا الانقطاع بأسره ويدخل في الانقطاع، المرسل والمنقطع والمعضل وأحكام الأربعة على الترجيح أضع لمة لإختلا شرط من شروط الصحيح. يجدر بنا أن نختم الكلام على هذا الباب في معلقات البخاري. طبعاً معلقات البخاري مسلم ما علق كثيرا البخاري ومعلقاته كانت كثير. معلقات البخاري هي التي كانت كثير. معلقات البخاري لها احوال او حالان الحال الاول ياتي بها بصيغه الجزم المعلق في البخاري ياتي بها بصيغه الجزم المعلقات بصيغه الجزم طبعا بصيغه الجزم يقول قال ابن عباس قال النبي بصيغه ايش جزم او يقول ذكر ابن عباس ذكر مالك يقول مثلا ذكر نافع قال نافع فهذه بالجزم الحاله الثانيه ان يرويه بصيغه التمريد يقول يروى يقال يذكر هذه صيغه تسمى صيغه تمريد صيغه تمريد حب معلقات البخاري بالحالتين الحالة الأولى او الحالة الأولى طبعا هذا الكلام تفصيلا هتجده في كتاب اسمه ليس اسمه تغليق التعليق لمن للسبكي للحافظ ابن حجر نعم اهتم بها جدا وسد كل هذه الخانات وبين فيها ان كل اللي ذكره البخاري بصيغه الجزم كلها صحيح الحاله الاولى اذا ذكر البخاري او علق بصيغه الجزم فهو صحيح وهذا طبعا يرد على بعض الايش المعاصرين او المتاخرين او المتقدمين الذين يقولون حديث المعازف حديث ضعيف لما معلق لم يذكر السند في قطاع فماذا قلنا لهم قلنا معلقات البخاري ها اذا قال قال صيغة الجزم انه قال قال هشام بن عمار والشام بن عمار اصلا شيخ مباشر للبخاري ولازم التفصيل لكن هذا يرد على من يقول ان هناك احاديث ضعيفه في البخاري إذا قال قال أو ذكر أو جزم فهذا على الصحه قل ذلك وانت مغمض العينين الثاني إذا اتى به بصيغه موهمه بالصحه يعني بالتمريد كما نقول صيغه التمريض يقال يذكر يروى فهذه لا بد فيها من التتبع والنظر إلى الاسانيد ويكون منها الصحيح كما بين ذلك ابن حجر يكون منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الحسن فاذا يروى يذكر لا تقول هذه صيغه التمريض هو ضعيف لا في البخاري بالذات اذا اتى في المعلقات بيروى يذكر يقال فهذه بعد تتبع السند ستجد منها أنا ليس من وحي الخيال دواقع وجدنا منها الصحيح ووجدنا منها الحسن ووجدنا منها الضعيف يبقى عندك حالة لا تبحث فيها إذا قال بصغة الجزم قال وحالة لا تبحث فيها إذا قال يذكر أو يروى هذا آخر الكلام على المعلقات أو على الشرط الذي وهو شرط الإسناد أخي بس يذكرنا بالأبيات حتى ندخل في القاعدة في الخير ومرسل منه الصحابي ساقت وكل غريب ما روارا رو فقط وكل ما لم يتصل بحار إسناده من قاطع الأوصار والمعضل الصاقط من وثنان وما آت مدلسا نوعان الأول الأسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بعنواء والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعارف وما يخالف ثقات فيه المال فشز والمقلوب قسمان تالا